أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طوصين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وكانست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءنا نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جهن ولا مدبرا ولم يعطب يا موسى لا تخف لا يخاف لدي المرسلون إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِل يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَدْخِل يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ وَأَدَخِلْ يدك فيِي جيبِكْ تَخجَ بَ يضَاءَ منِن غَيْرِسُء فيِي تسآيات إِ فيِي العوونَ وَقومومِ إِهُم كَوا قَوْمَ فَاسِقيد فَلََّ جَاءتم آياتُنا مُبَصِةَ قالَاوا قالوا غَدَا سِخَر مبيد.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 وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْطَاهًا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتئني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجد مأةَ تم وَوت مك م شيء وَوت م كلشي وَلَ عش عظيب وجد غ وَوطَم ماَا ييسجونَ الشَّممس مَُّ وَوز لَغم الشيطانعمالهم فصدهُم عن السبيل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 قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظر ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها واجعلوا أعزة أهلها أذلا وكذلك يفعلون وإن رسالة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتووا الدونن بما لي فما اتاني الله فما اتاني الله خير مما اتاكم الآن تؤ بيديتكم تفرحون ارجعوا الين فلاناتي انم بجنود لاقبل لكم بها ولنخرجن مننا امله وهم صاغرون قال يا ايها الملاء انكم من ياتيني قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عياده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلمّا رأى مستقرا عاده قاد هذا من فضل ربي قال ما دام من فضل ربي لابن ولي اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني وكريم قال نكروا لها عرشها أنظر أَمْ أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه مو وأوتينا العلم من قبلها وكنا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 وإني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم يختصمون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 قال تَقسَم بالِالَّلَ نُغَّتَ النَّ وَأَنمثَُّ لقَّ لِولكثَُّلََقول لِولهِ مَا شَهدَنا مَهْلكَ أَهل وَإَِّا ل صادقُ وَمكروا مَكر وَمكَرون مَكرَ وَهُم لا يشرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَأَن جِيئْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لن قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دون بَل اَنَتم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا أَخْرَجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِهِمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَاهُمْ وَأَمْلَؤُوهُ إِلَّا إِلَّا مَرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهُ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مطر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 فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم طوم يعدلون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 إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتك الههم مع الله تعالى ما يشركون ام من الخلق ثم يعيد وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْيَانَ يُبْعَثُونَ بَلِ اتَّرَكَ عِلْمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 في السماء والارض الا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل ان هذا القران يقص بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه يختلفون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 وَمَا أَتَى بِهَادِ الْعَمَى عن ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَطَأْتُمْ قَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا ذاكُم تَعْمَلُونَ وَوَطَأَ الطَّوْلَ عَلَيْهِمْ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 فَزَعَمَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتْعَدَ داخِلِين وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَتَرَى الْجِبَالَ وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا وَالسَّحَابُ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 وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمنا وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, وقل الحمد لله سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا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 انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائما ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامانه وجنودهما وَنُ مكِنَ لَهُم فأَْضِ في وَنُولَ فِيعَونَ وَهَا مَانَ وَجُودَهُ مَا مِنهُم م كانَوا يَحذَرون وَأَوحَنَ إِلَ أُّ مسَاءًا الررضِين فَإِذاَا قِفْتِ عَلَْ فَأَْضِ فِي اليَمّ وَلاَا تَخَاف وَلا تَخْزَل انرادوا اليك وجاعلوه من المرسلين انرادوا اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ان آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين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 وَلتعلمَ أن وَعدم الله حَّ ودله اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شدوه واستوى اتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودقل المدينة على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتك هذا من شيعتي وهذا من عدوي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 ولمّا توجّهت القائمتُ أنا قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سوء السبيل ولما أرذم ما أمدينا وجد عليك أمة من الناس يسقون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 قالت إحداهن يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على, على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عيادك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين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 قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة مِنَ من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من اصْنُعْ لِي في فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُخُومٍ وَاطْمِئِنْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا اتما ومن اتبعكم من غالبون فلم ما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا قالوا ما لا من حرم افترا وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعلم بما جاء الغدا من عنادك وقال موسى ربي اعلم بما جاء الغدا من وما تكون له عاقبه الدار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 واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبثناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أجل مدينة تثلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من بِكَانَ تُنْذِرُ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرِ بِتُنذِرُ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عيادنا قالوا لولا لو أرسلت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 وَلَ غَد وَصلَّلناَا لَهُ القَو عَهُم ييتذكررون الذيَ آتَنَم الكتاب بِهَا قَبل غُم بِ يُؤمنِنون وَإذاَا يتْ ل عَلَ إِ قوا مَ الن بِ إنِمُ الحَقُّ من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدارؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وَلَنُ مكِهُ حََم آمي يجَب إلييترات كل شيء يجب إلييترات كل شيء الرِسق منِ دُنا ولكنِ أكثرهم لا يعلمون.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 حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مملك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما متاع الحياه الدنيا فمتاع الحياه الدنيا وزينتنا وما عند الله خير وابقى وما الله خير وابقى افلا تعقلون فَمَا وَعْدَنَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَأَوَلَاقِيهِ كَمَا امْتَعْنَا كَمَا امْتَعْنَهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء, ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُون فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَبْصَارُ هم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار أمام ما كان لهم الخيرة سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَضَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَهُ الْحَمْدُ في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 الحق ان الله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما مفاتحه لتنوء بالعصب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 اللهم قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 وقال الذين اوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن امن ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ينقمع الا الصابرون فخسفنا به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 الله عَن نخَسَفَ بن وَإكَ أن وَ لا يفح الكافِرود تلكَتار الأخرَِةَ جغ الذيَ لا يريد نَعلَّ لا يريد نَعل ال في الأرض وَلا فَساد والعاقبةَة للمتقين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 ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الذين يعملون السيئات فلا يجزا الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لراضدك إلى ميعاد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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمِّينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَطُولُوا آمَنَّا قالت فتنة الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقون سا اما يحكمون من كان ي ان جاله الله لنت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا عنهم لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولنجزينهم, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ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 يقولون ربك لا يقول اننا كنا معكم الا ليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا الله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 ما افقالهم وافقالا مع افقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلم بث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فاجينا هو واصحاب جَاءَ إِلَيْنَا وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الي ترجعون وَإِذَا تُكَذِّبُونَ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا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 الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله كفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهٖ أُولَئِكَ هُمُ الْيَائِسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا ويقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن مَتَّ قَافْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ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 نُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَنَا قَوْمَهُ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا من أحد من العالمين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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا قال إن فيها لوطا قالوا نَحْنُ أعلم بمن فيها لننجئنه وأهله وَأَهْلَهُ مرأته وكانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا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 رجزاً من السماء رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا من آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ورجل يوم أرجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفا فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصَدّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وثمان ولقد جاءهم فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم مَن وما كان الله ليظلم قوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء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 أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاناء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بالذي أنزل إلينا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمنوا به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صدور الذين أوتوا العلم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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنْ يَأْتِي يَوْمًا بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا يوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسع ان ارضي واسعه فيا يا فعبدون كل نفس ذائقه الموت إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَاأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا أَلا إِن سَأَلْتَ ظَمَنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَطُولُ لَنَا فَإِنَّمَا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن مَن يقولن الله بكل شيء عليم ولا اناء سألتم من نزل من السماء ما فاحيا به الارض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ان اليس في جنان ما مفول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وان الله لمع المحسن